ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وندر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءوا